والضحى والليل إذا فجى ما ودعك ربك وما قنا ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فتوضأ ألم يدرك jadat ka